اصلا خو وَلَهُ الْقِلَالِ الله وَسُوئلَ الْعَصْرَ الْعَصْرَ الْعَصْرَ والسلام عليك الْعَصْرَ النبي الْعَصْرَ الله الْعَصْرَ رضي الله عن كل صحابة أجمعين الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله اللهم يا إمام المجاهدين الصلاة يا خاتم الموسلين الصلاة والسلام